بالبلاد شقة مفروشة يملكها شخص يسمى عنترة. هذه البلاد شقة مفروشة يملكها شخص يسمى عنترة. يشكر طول الليل عند بابها ويجمع الإيجار من سكانها.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 عليها صورة لعنترة كل الميادين هنا تحمل اسم عنترة عنترة يقيم في ثيابنا في رفطة الخبز وفي زجاية الكولا، وفي احلامنا المحتضرة في عربات الخش والبطيخ في الباصات في محطة القطار في جمارك المطار في طوابع البريد في ملاعب الفطبول في مطاعم الفيزا وفي كل فئات العملة المزورة <تصفيق> مدينة مهجورة مهجرة مدينة مهجورة مهجرة لم يبق فيها فأرة او نملة او جدول او شجرة لا شيء فيها يدهش السياقة الا الصورة الرسمية المقررة للجنرال عندر في غرفة الجنوس في ميناده الصعيد في قصوره الشامخة الباذغة المصوره ما من جديد في حياة هذه المدينة المستعمرة فحزننا مكرر وموتنا مكرر ومكهة الطهوة في شفاهنا مكررة فمنذ ان ولدنا ونحن محنوسون في زجاجة الثقافة المدورة واللغة المدورة دخلنا المدرسة ونحن لا ندرس.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 لا شيء في إذاعة الصباح نهتم به لا شيء في إذاعة الصباح نهتم به فالخبر الأول فيها خبر عن عنطرة والخبر الثالث والخامس والتاسع والعاشر فيها خبر عن عنطرة لا شيء في البرنامج الثاني سوى عصف على القانون من مؤلفات عنطرة لا شيء في البرنامج الثاني سوى عصف على القانون من مؤلفات عنطرة ولوحه زيتية من خربشات عنطرة وباقه من أرضأ الشعر بصوت عنطرة هذه بلاد يمنح الكتاب فيها صوتهم لسيد المثقفين عن يجننون يجملون قبحه يؤرخون عصره وينشرون فكره ويقرعون الطبل في حروبه المضطره لا نجم فوق شاشة التلفاز إلا عن بقده المياس او ضحكته المعبرة يوما بزي الدوق والامير يوما بزي, بزي الكادح الفقير يوما على دبابة روسية يوما على مجنزرة يوما على اضلاعنا المكسره